وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما إنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه. فيقول ربي أهاناً كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين Settings tilbakeуд også福elgas og løn tilbage om at hjemme ud وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ og smælke وَجِئَ smæl. Og jæk yvmæl i jævmæl وذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحدا ولا يوثق وثاقه أحد يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطَمَئِنَّةَ اِرْجْعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً فدخل لي في عبادي ودخل جنتي.